بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت سمود وعاد بالقارعة فأما سمود فاهلكوا وأما عاد فأغلقوا بريح صرصر عاتية تخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى بالخاطئة فعطوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إما فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وقمنت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية هو الملك على يومئذ يومئذ لا تخفى منكم خافية فَأَمَّا عَمَّنْ أُوتِيَ كِتَابًا فهو في عيشه راضية في جنة عالية قطوفها دانيا خلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية Ik ben blij ik وأن سبعها سبعون ضرا قتلكم لو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين سبح باسم ربك العظيم